بسم الله الرحمن الرحيم لا نزال أو أتممنا ما يتعلق بحركة الهمزة حركة همزة الوصف فقلنا تفتح وجوبا في ال للتخفيف وكثرة الاستعمال فتقول الرجل الكتاب سواء كانت اللام شمسية هم قمرية وتضم إذا ضم ثالث الفعل ضم متأصلا وتفتح برجحان في أيم وأيم ويجز الكسر وتكسر برجحان في كلمة اسم ويجوز الضم ويترجح الضم على الكسر في أغزي ويجوز الضم والكسر والإشمام في أختورة أختيرة الضم والكسر اختير اختور والاشمام ومر هذا ويجب الكسر في عدا ذلك وهو الاصل نحو ابن من الاسماء الستة من الاسمائي العشرة او الاثني عشر اذهب اضرب استخرج او استخرج انطلق انتظام امشوا اثنين قال مسألة إذا دخلت همزة الاستفهام على الكلمات المبدؤة بهمزة وصل فإن كانت همزة الوصل مكسورة أو مضمومة حذفت همزة الوصل لفظا لأن الأصل حذفها في الدرج وخطا لفظا وخطا لتوالي الأمثال في الصورة قال الله تعالى أتخذناهم سخريا وقال سبحانه أستغفرت لهم ونحو قولك أن طلق بزيد أستخرج المال هذه قد شرحناها في درس الاملاء لكن نعيدها هنا باختصار لمن لم يكن حاضرا تقدم معك أن همزة الوصل إما أن تكون مفتوحة مثل الرجل أو مكسورة مثل انطلق أو مضمومة مثل انطلق ومثل انظر فهذه حركات همزة الوصل إذا دخلت عليها همزة الاستفهام وهمزة الاستفهام حرف والهمزات في الحروف مع داءل همزه قطع فاذا همزه الاستفهام همزه قطع في قولك اجا زيد ا همزه قطع تثبت في الوقف تثبت في الوصل وفي الابتداء فاذا دخلت همزه الاستفهام وهي تدخل على الافعال وعلى الاسماء إذا دخلت على فعل مبتدئ بهمزة وصل مكسورة أو على فعل مبتدئ بهمزة وصل مضمومة تقول القاعدة احذف همزة الوصل لفظا وخطاء لماذا تحذفها لفظا؟ تحذفها لفظا لأن الأصل حذف هذه الهمزة في الدرج. الأصل أنها سميت همزة الوصل وعرفت بأنها تثبت في الابتداء تسقط في الدرج فتحذف لأنها تسقط في الدرج وتحذف أيضا خطأ أي لا تكتبها ما هو السبب لا تكتبها لا تكتب لماذا لأنها للا يتتوالى الأمثال، لو كتبتها قبلها حمزة الاستفهام، حمزة الاستفهام ألف، حمزة الوصل ألف، ففي الصورة يتوالى مثلان فإذا حمزة الوصل تسقط في الدرج وتسقط في الابتداء، اتخذ. اتخذ هذه همزة الوصل وتنطق مكسورة اتخذناهم هذا خبر إذا أدخلت همزة الاستفهام تستفهم وهذه همزة الوصل القاعدة تقول احذف همزة الوصل احذف همزة الوصل خطا have تصير loop and a هذه استفهام طيب loop We have a حذفت ما الذي يبين لنا أن المحوَّفة همزة الوصل وأن الموجودة همزة الاستفهام هذه الفتحة؟ لأنها لو كانت همزة وصل لكانت مكسورة، فلما فتحت استدللنا بالفتحة على أنها همزه وصل همزة على أنها همزة استفهام. مثال ذلك أيضا. انطلق همزه وصل تضم لضم الثالث انطلق اذا ادخلت همزه الاستفهام انطلق ا هذه الهمزه ستسقط في الدرج وفي ماذا وفي اللفظ وتصير انطلق انطلق هذه الهمزه التي هي ا همزه قطع ام همزه وصل قطع همزه استفهام هل تلتبس بهمزه الوصل او انطلق هل تلتبس ب لا تلتبس لان انطلق مضمومه وهذه مفتوحه ا انطلق فاذا من سمعك من سمعك عرف انك تريد الاستفهام اتخذناهم تريد الاستفهام اما اتخذناهم خبر انطلق خبر انطلق استفهام فلعدم وجود اشكال سهل حذف ماذا همزه الوصل حذفت وبقيت همزه بقيت همزة الاستفهام لعدم وجود إشكال الإشكال هنا في قولك الرجل الرجل الرجل مسافر الرجل مسافر هذه همزة ماذا؟ همزة المفتوحة الرجل مسافر خبر الرجل مسافر خبر إذا أردت أن تستفهم فأتيت بهمزة الاستفهام فقلت الرجل مسافر إذا حذفت همزة الوصل لفظا وخطا وأتيت بهمزة الاستفهام فقلت الرجل مسافر الرجل مسافر هل هناك فرق في السمع بين أن تقول بهمزة الوصل الرجل مسافر وبين أن تقول بهمزة القطع الرجل مسافر يلتبس ماذا يلتبس الاستفهام التي الذي همزته همزه الاستفهام بالخبر الذي ليس فيه استفهام لكن هنا اتخذناهم خبر ا اتخذناهم استفهام فرقنا ولا فرق هنا انطلق بالضم خبر انطلق بالفتح استفهام فبحركة همزة الاستفهام يتبين الخبر من الاستفهام لكن إذا كانت همزة الوصل مفتوحة وهمزة الاستفهام كما هو معلوم مفتوحة فسيلتبس الرجل مسافر الرجل مسافر لا يدرى اين الاستفهام من ماذا؟ من الخبر فإن قال قائل. نستغني عن ذلك بطريقة عرض الجملة فإذا قلت الرجل مسافر خبر وإذا قلت الرجل مسافر استفهام فيقال هذا لا يحسنه كل أحد ثم هو أيضا في الكتابة يكتب بهمزة واحدة وقد تسقط علامة الهمزة في ا الاستفهامية فيقع الالتباس فلذلك العرب التي كانت تعتمد على السماعة أكثر من الكتابة لأنها كانت امه أمية فرقت بين ما كانت همزة الوصر فيه مفتوحة ودخلتها همزة الاستفهام وبين ما كانت همزة الوصر فيه مكسورة أو مضمومة دخلتها همزة الاستفهام ففي الحالين الأخيرين ادخلت همزه الاستفهام وحذفت الهمزه المكسوره والمضمومه لفظا وخطا وفي الحال الأول ادخلت همزه الاستفهام وابدلت همزه القطع همزه الوصل أبدلتها مده آه الرجل آه الرجل مسافر هذه صارت ا اذن ستصير مده الرجل مسافر الرجل مسافر هذا الوجه الاول الوجه الثاني انها نطقت بهمزه الوصل لكنها مسهله الرجل مسافر, الرجل مسافر هذه محققه الهمزه الاولى على ما هي عليه ا اما الهمزه الثانيه فهي التي تسهل ا آه, آه الرجل مسافر فلك وجهان ومنه نقرأ قال بعد هذا قال إذا دخلت همزة الاستفهام على الكلمات المبدوعة بهمزة وصل فإن كانت همزة الوصل مكسورة أو مضمومة حذفت همزة الوصل لفظا لأن الأصل حذفها في الدرج وخطا لتوالي الأمثال في الصورة قال الله تعالى أتخذناهم سخريا وقال سبحانه أستغفرت لهم ونحو قولك أن طرق بزيد أستخرج المال قال وإن كانت مفتوحة فلا تحذف لأن حذفها يؤدي إلى التباس الخبر بالاستفهام فإن قلت الحسن جاءك وقع سامعك الذي يسمعك لان العرب كما قلنا تعتمد في هذا التفريق على كلامها لا على كتابتها وقع سامعك أي من يسمعك في اللبس ولم يدري أه تريد أن تخبر عن مجيء الحسن أم تريد أن تستفهم عن مجيءه فلإزالة هذا اللبس سلكت العرب مذهبين. أحدهما إبدال همزة الوصل ألفا ممدودة وعليه أكثر العرب والثاني تسهيل همزة الوصل مع القصر مع القصر أي مع عدم المد يعني لا تقول آ الرجل الرجل تمد مع التسهيل إنما تسهيل همزة الوصل مع عدم المد وقد قرأ بهم السبعة في قوله تعالى ذكرين الذكرين آآ الآن آآ الله يعني ا الذكرين المقدم عندهم لم في الاداء المد والوجه الثاني جائز ا الذكرين حرما الوجه الاخر ان تقول ا حرما ا تحقيق ا تسهيل آذكرين حرما ا الذكرين حرم ام الانثيين وكذلك آل ا الان الآن آه الله آ الله آ الله مثل ما تسهل الهمزة في آ وعربي عربي تلك سهلت وهي همزة قطر الهمزة الثانية وهذه سهلت وهي همزة وصل والتسهيل هو التسهيل فكما تنطق في هذه اعجمي لانك لو نطقتها محققه الهمزتين ستقول أ, أ, أ, ا تحقق الهمزتين لكن الهمزه الاولى محققه ا والثانيه مسهله ا وكذلك اذ ذكرين الله قال هذا ما يتعلق بماذا بين درس همزه الوصل طيب نكتفي بهذا وغدا ان شاء الله تعالى ندخل فيه نذهب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك